تقدم في أول فصل من هذا الكتاب الكلام عن الحاجة إلى الدعوة فكل إنسان وكل أمة وكل مجتمع يحتاج إلى دعوة ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف نفسه بالدعوة قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله تعالى وصف نفسه بأنه يدعو إلى ذلك السلام ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله فقال وإنك لا وصفه بالدعوة فقال أدعو أمره بالدعوة فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلها التي هي أحسن وهذا يدلنا على أن أصول الدعوة الأصل في الدعوة تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وأما الجدال فليس من الدعوة ولهذا عطفه فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثم قال وجادلهم بالتي يعني وإن جادلتهم فالجدال ليس من قواعد الدعوة وإنما يحتاج إليه الداعي ويضطر إليه فنقول بأن الدعوة تقوم على الحكمة هذا هو الأصل في الحكمة، والحكمة نظرا لأن حسنها ذاتي، فهي لا تحتاج إلى الوصف بالحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قال بحكمة الحسن، لأن الحكمة حسنها ذاتي. بالحكمة والموعضة الحسنة، الموعضة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، ولهذا وصفها بالحسن. ثم تطلق إلى ما هو مستثنى وليس من قواعد الدعوة إلا أنه قد يحتاج إليه الداعي وقد يكون مضطرا إليه وهو المجادلة وجادلهم يعني وإن جادلتهم فجادلهم بالتي هي أحسن كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أتباعه أنهم أن سبيلهم وطريقهم هي الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو, أدعو إلى الله هذه سبيل أدعو, أدعو, أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم وسبيلهم هو الدعوة إلى الله على بصيرة أي على علم فهذه الدعوة يحتاج إليها كل فرد يحتاج إليها كل مجتمع من المجتمعات بحاجة إلى دعوة وهذه الدعوة لابد أن يقوم بها طائفة من الناس ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يقوموا بهذه الوظيفة ولتكن منكم أمة يدعون هذا قيام بالدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك نعم نعم هم المفلحون هذا المفلح هو الذي يدعو إلى الله عز وجل ولهذا كانت أعظم الوظائف على وجه الاطلاع أعظم الوظائف هي وظيفة الأنبياء والرسل لأن الله تعالى اختار لهم هذه الوظيفة ولو كانت هناك وظيفة أشرف من هذه الوظيفة لخص الله بها الأنبياء والرسل فلما خصهم بالدعوة دل ذلك على أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف في هذه الدنيا على الإطلاق كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من, من أحسن من هذا فهو يقوم مقام الأنبياء والرسل فلا عمل أفضل من هذا العمل ليس هناك أحسن ممن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل يدعو الناس إلى الله عز وجل إما إرشادا لأهل الضلال وإما تذكيرا لأهل الغفلة وإما تعليما لأهل الجهالة ف. كل من قام بهذا فهو يدعو إلى الله يدعو إلى سبيل الله عز وجل وهذا لا شك أن له شروطا وله سياسة وله طريقه وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في تضاعيف الكتاب تقدم أن هذه الدعوة كل الناس بحاجة إلى دعوة ولهذا فالإنسان من فطرته يجد قوة تدفعه إلى الدعوة إلى شيء معين، ولهذا نجد الآن الطوائف في العالم كل جماعة تدعو إلى شيء معين، وإن لم تكن قد أتقنت هذا الشيء مع ذلك تدعو إليه، بل منهم من يدعو إلى أمور تافهة، وينفق أموالا طائلة، ويبذل جهودا عظيمة من أجل أن يدعو إلى شيء تافه. فالعقل أو فطرة الإنسان تدله على الخير وعلى الشر بإمكانه أن يعرف الخير والشر والصلاح والفساد بعقله وبفطرته، فهو حينئذ لا شك أنه إذا رأى الناس قد انحرفوا عن الخير، لا شك أنه سيدعوهم إلى الرجوع إلى الخير. إذا رآهم قد وقعوا في الشر وتمادوا في الطغيان لا شك أنه سيدعوهم إلى ترك هذا المنهج وهذا المسلك فيجد في نفسه قوة للدعوة هذه الدعوة إن كانت قائمة على محض العقل العقل وحده فلا شك أنها ستزل ولهذا فإن الله تعالى ما ترك أمر الدعوة لعقولنا ولأهوائنا وإنما ضبط أمر الدعوة فبعث أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس ما هو خير وما هو شر ما هو معروف وما هو منكر لماذا؟ لأن العقول كما قال المؤلف كما تقدم مجلس الماضي أن العقول قال وإن بلغت في الإدراك أشدها مهما كان الإنسان مدركا بمصالح والمفاسد قال قد تنبو عن الحق ويعزب عنها وجه المصلحة ولا تهتدي إلى عاقبة العمل وهذا واقع وهل كان في فرعون يعرف عاقبة التقاطه لموسى عليه السلام مع أنه كان ملكا وكان لا شك أنه ما وصل إلى الملك إلا بمكره ودهائه وذكائه لكن هل كان يدرك عاقبة التقاطه لموسى عليه السلام ما كان يدرك؟ ولو أدرك لما التقطه وانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن فالإنسان مهما بلغ عقله فإنه لا يدرك عواقب الأمور بدقة ربما قد يحتمل يقول أن هذا يحتمل أن يقع كذا وكذا لكن أن يدركها بدقة فهذا غير ممكن كذلك قد تخفى عليه وجه المصلحة يرى بأن المصلحة أن يفعل كذا لكن الواقع أن رؤيته كانت خطأة فما الذي يصوب هذه الرؤية ما الذي ينير للعقل الطريق الوحي هو الذي يضبط لك الطريق هناك طرق متشعبة أنت لا تدري أي طريق تسلك فيأتي الشرع فيقيد لك هذه الطرق وينزمك بطريق واحد فحينئذ يكون العقل موافقا للشرع على سلوك هذا الطريق وحينئذ لا يخطئ لكن لو أراد الإنسان أن يعمل بعقله فقط والعقول تتفاوت وتتفاضل بل إن الإنسان الواحد ربما يفكر في مسألة فيحكم فيها بحكم ثم يفكر في نفس المسألة ويقضي في نفس المسألة في وقت لاحق فيقضي فيها بحكم آخر إما لغلبة الشهوة أو لغلبة الغضب أو للاضطراب أو لعدم استقرار في ذلك الحكم في تلك الفترة لا يكون الإنسان مستجمعا لأفكاره وعقله قد يضل ولهذا يحتاج دائما إلى المقوم الذي هو الشرع كذلك ربما ألقت يعني القوة العاقلة ربما ألقت على الحسنة نظرة عجلة ينظر إلى الحسنة لكنه لا يتريث في النظر إليها هي حسنة في ذاتها لكن هو ينظر إليها نظرة عجلة فيحسبها سيئا وهذا واقع يتسرع ينظر إلى الحسنة لكنه لا ينظر إليها بتريث وإنما بسرعة فقط فيخطئ في الحكم يحكم عليها بأنها سيئة والواقع أنها حسنة كذلك قد يتراءى لها الشر في شبه من الخير فتتلقاه بالقبول فقد يرى الرجل البدعة فتزين له هذه البدعة لما يرى من ظاهرها لما في ظاهرها من الخير تزين له كما قال تعالى أفمن زين له سوء عماله فرآه حسنا فالعقل لا يمكن وحده أن يدرك الحسن والقبح قد يزين له سوء عماله فيراه حسنا لماذا لقصور هذه القوة العاقلة فقد يرى الشيء القبيح قد يرىه حسنا فيسير وإنساق معه ولهذا فالعقل وحده أو القوة العقل وحدها لا تكفي في الدعوة. قال وقد تصد رجال من أصحاب هذه القوة العاقلة للبحث في نشأة الخليقة. وهذا يعني معروف عند الفلاسفة. هم أصحاب عقول قوية. هم أدركوا هذه القوة قوة العقل. بسبب العلوم التي تلقوها وهي كلها علوم تزيد العقل قوة أخذوا هذه العلوم وتوسعوا فيها وناظروا وبحثوا إلا أنهم خاضوا فيما لا ينبغي أن يخوض العقل فيه خاضوا في نشأة الخليقة كيف نشأ هذا الخليقة؟ من أين جاءت هذا الخليقة؟ والأصل في مثل هذه المسائل أن يتوقفوا فيها على ما جاء على ألسنة الرسل لكنهم أرادوا هؤلاء العقلاء الأذكياء أرادوا أن يخوضوا في هذه المسائل بعقولهم لأنهم مغتر بعقولهم فأرادوا أن يخوضوا في نشأة الخليقة بعقولهم فماذا كانت النتيجة؟ منهم من خر ساجدا للكواكب ومنهم من خرسا ساجدا للشجر ومنهم من خرسا ساجدا للحجر ومنهم من خرسا ساجدا ل يعني شيء من الشمس والقمر وربما حتى للجن والملائكة كل ذلك لأنهم أرادوا أن يعرفوا نشأة الخليقة بعقولهم وهذه أمور لا تدرك بالعقل الفلاسفة أرادوا أن يدركوا هذا المشأة فجعلوا ينظرون في نشأة الخليقة ووصل الأمر بهم إلى القول بقدم العالم وقدم حركات الأفلاك ووقعوا في الكفر بسبب ذلك كذلك من جاء بعدهم وما كان مشهورا في هذا العصر ربما عشر سنوات أو وإن كان لازال إلى يومنا هذا ربما يدرس نظرية الارتقاء ونظرية التولد يعني وصلت بصاحبه يعني إلى أن قال بأن الإنسان أصله كان أصله كذا ثم تحول إلى كذا وأن هذه أن هذه المخلوقات إنما أوجدت نفسها بنفسها عن طريق التولد هذه أشياء يتولد بعضها من بعض لا لا النظرية معروفة نظرية داروين وهي كلها ضلال في ضلال وإن علماء الغرب اليوم قد أنكروا هذه النظرية وأبطلوها ومنعوا تدريسها وإن كانت عندنا تدرس والناس اليوم يتعلمونها لأن الإنسان كان قدم تطور شيء فشيئا وهكذا سائر المخلوقات وإنما أوجدتهم الطبيعة طبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات ما الذي أوصلهم إلى القول بهذا أنهم حاولوا البحث في نشأة الخليقة بعقولهم وبتجاربهم فكانت هذه هي النتيجة قال وقد تصدى رجال من أصحاب هذه القوى العاقلة من بحث في نشأة الخليقة فكانت عاقبة بحثهم أن خروا للأحجار أو الكواكب أو الحيوان سجدا فتجد الرجل العاقل الذي يدعي العقل أو يدعي الذكاء تراه يسجد لحيوان وقد قال أحد زعماء العالم رئيس الهند، زعيم الهند، الهالك، تعرفونه نعم؟ لا، نعم. ماذا يقول؟ وهو أكبر زعيم في الهند. يقول غاندي أيضاً قالها. قاله قال أحب أم البقرة أكثر من حبي لأمي التي أنجبتني. لماذا؟ قال لأن أم التي أنجبتني ترضعني سنتين ثم تطالبني بالنفق بقية حياتها وأما أم البقرة فإنها تطعمني تطعمني طوال السنة ولا تطلب مني إلا الشيء اليسير فترى هذا الرجل الذي يعتبر عندهم من كبار الزعماء من زعماء العالم يسجد لبقرة فأيهم أفضل هو أم البقرة؟ نشك أن البقرة أفضل منه البهاد البقرة أفضل من هذا الذي يدعى زعيمه ومنهم من زعمائهم من يسجد للفئران في الهند تصور الآن كإنسان طبيب من كبار أطب العالم تراه يسجد لفأر هل هذا أيهما أهوى هو أهوى من الفأر مدام أنه يثبت الفأر فهو يشهد على نفسه بأن الفأر أعظم منه منزلة وشأن من فهذه نتيجته ومع ذلك هم يجدون في أنفسهم حاجة إلى القيام بهذا الأمر لأن الإنسان من فطرته أنه يعبد إما أن يعبد الله عز وجل وإما أن يعبد غير الله لأن الإنسان مفطور على العبادة ولهذا إنسان ربما يستغرب يرى بعض الناس في بعض البلاد في الإفريقية الأدغال يعبدون الشجر عندهم شجرة يعبدونها شجرة قديمة يعظمون هذه الشجرة أبا عن جد إلى أن تصل إلى الأحفال فيعبدون هذه الشجرة منهم من يعبد صخرة منهم من يعبد نهرا لماذا لأن الإنسان في فطرته يجد ضرورة إلى العبادة ولكن إن لم يعبد الله عز وجل سيعبد غيره من المخلوقات ولهذا فعبادة الله عز وجل شرف شرف للمؤمن أن يعبد الله تعالى شرف للمؤمن أن يسجد لخالقه سبحانه وتعالى قال وتصدى آخرون لإنشاء نظم اجتماعية الطائفة الأولى بحثت بعقولها في نشأة الكون وفي نشأة الخليفة هناك طائفة أخرى لم تبحث في هذا الموضوع وإنما بحثت في أمور اجتماعية في النظام كيف نسير المجتمع على أي نظام اقتصادي نسير المجتمع هل نعتمد الاشتراكية ولا رأس مالية ولا نعتمد على شويعية هناك أنظمة كثيرة شويعية حتى هذا بعض المنظمات يعني تتعلق بالعمال كالمسونية ونحوها هذه هذه كلها نظم اجتماعية تتعلق بالاقتصاد وتتعلق أيضا بالأسر خاضوا في هذه الأنظمة الاجتماعية قال فوضع ما يذهب بالجماعة في غير طريق ويكب بها في خسر هذا هو الموقع وضعوا هذه الأنظمة ثم كانت أبالا عليهم. وضعوا الاشتراكية ووصل الأمر بأصوله بأصحابه هذا المبدأ أن قالوا بأن الإنسان بأن الناس يشتركون في كل شيء حتى في زوجاتهم فكلها شراكة لا يحق لك أن تقول زوجتي واحد فقط لا كل شيء شراكة المال البيت الارض النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء فيه ثلاثة الماء والنار والكلاء جاء الجماعة الاشتراكية قال كانوا الحديث يدل على مذهب الاشتراكية على صحة مذهب الاشتراكية اذا نحن اسلام اشتراكي وبعضهم ألف كتاب في بالاسلام وان كان يعني انكر عليه العلماء وانكارا عظيما لأنه قال بهذا القول سمى كتابه بهذه التسمية قالوا لأن القرآن يدل على الحديث يدل على الشريكة الحديث حددها النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أمور ثم جاء جماعة أخرى قال لك لا القرآن يدل على الاشتراكية ما هو الدليل؟ وضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء ومتشاكس قال لك هل هذا شركاء ومتشاكس وهلك اشتراكية هل هذا يدل على؟ لا علاقة له بمبادئ الاجتراكية لكنهم أي كلمة فيها الشين والتاء والراء فهي تدل على مذهبها كذلك سائر النظم الأخرى لأن هذا النظام كان في مقابل نظام آخر وهو نظام رأسمالي الذي يقسم الناس إلى طبقات إلى الطبقة العليا ثم بعدهم الطبقة الدنيا ومنهم من يجعلها على ثلاث طبقات طبقة الأغنياء وطبقة متوسطين وطبقة الكادحين وهذا كان موجودا في الجاهلية قبل ظهور الإسلام في الديانات الوثنية عند الهند وعند الصين كانوا أيضا يقولون بأن الآلهة لها أجزاء وأن المخلوقات هذه الإنسان الناس الشعوب على أصناف منهم من يمثل الرأس وهم شعب بني فلان يمثلون الرأس فلا يكون الحكام إلا منهم وأما شعب بني فلان فهو يمثل اليد فلا يكون تكون الصنائع إلا فيهم وشعب بني فلان يكون يمثلون اللسان فالخطباء لا يكونون إلا منهم لأن مقسم الناس طائفة فلان جماعة فلانية يمثلون عين الآلهة. فهم جواسيس دائما هم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى آخر وهكذا يقسموا واحد طائف يسميها اللسان طائف الرجل طائف البطن طائف الصدر وهكذا يعني للآلهة وكل طائفة ترسب إلى يد ولا رجل من الآلهة وتقوم بهذا العمل إجبارا وإن تقتل طبعا وهذا يعني تصرف هذا التصرف يعني في أول الأمر كان داعي إليه هو محض العقل، لكنه في بعد وقع وقعوا في الضلال بسبب تطاول الأزمنة، يعني إزداد ضلالا وإغراقا في الجهل. قال وأنثيلت هؤلاء مشهودة حديثا ومذروبة في كتب التاريخ قديما لترجع إلى أقدم التاريخ تجد فيها هذه النظم. هذه النظم التي وضعها أناس من تلقاء نفسهم وضعوا بعض النظم وأرادوا تطبيقها وتحقيقها وإن كان بعض النظم منها ما هو يعني لو نظرنا إليه لوجدناه قائما على العدل على شيء من العدل والإنصاف لكنهم ما استطاعوا أن يقيم هذا النظام، ولم يستطع إقامته أبداً، فقد أراد أفلاطون أيضاً أن في الجمهورية، لكن هذه الجمهورية بقيت في حبرا عنها ورق، يعني هو صنع جمهورية لكنها لم ترى النور، لأنه لم يجد الوحي، فاختصر على على العقل ووضع جمهورية فيما يعني كان يعني هو يتخيل أن تكون هناك جمهورية عادلة تكون بهذه الطريقة. كذلك جاء من بعده من أراد أن يضع أنظمة اجتماعية أو اقتصادية. بذلك إلا أنها لم تكن في ما موافقة تمام موافقة لما جاء في شرائع الرسل. ولهذا ذهبوا بأنفسهم وبغيرهم في غير طريق غير الطريق السوي. قال وليس القانون الذي يسيب المقاتلة الشخصية المبارزة يعني المبارزة إلا صنع نفس عريقة في الهمجية. هذا الواقع. هذا القانون الذي وضع هذا المبارزة بين رجلين حتى يقتل أحدهما الآخر. هذه ناشئة عن ماذا؟ هذا الذي وضع القانون هذا. لا شك أنه إنسان همجي. وهمجيته هي التي دعته إلى أن يضع هذه هذا القانون حتى يتمتع بعذاب الآخرين وموتهم ويتمتع عندما يرى اثنين يتقاتلان فيما بينهما حتى الموت كذلك ليس القانون الذي يساعد الفتيات على إراقة ماء الحياء والعزة من وجوههن. والزهد في صيانة أعراضهن إلا وليد عقل غمرته الغباوة أو حفت به الشهوات كل ناحية هذه القوانين التي تبيح للمرأة أن تترك عرضها وتعرض عرضها لكل والغ وتنزع حجاب الحياء الذي فرضه الله عليها وتخرج سافرة إلى طرقات تخالط الرجال وتخلو بهم هذا الذي يبيح هذا إنما هي نفس غلبتها الشهواتها نفس غبية غلبتها شهواتها ولذائدها فحملها على وضع هذا النظام الذي يبيح للنساء أن يخرجنا إلى الشوارع وأن يفعلن ما لا تفعله الحرائر في عهد الجاهلية فالذي أباح لهم هذا هو صاحب نفس مريضة مريضة بالشهوات فما الذي يقوم هذه الطرق دائما الوحي قال وأراد ذو عقل كبير وهو الحجاج بن يوسف وهو على كبر عقله لا نحبه ونسبه ونلعنه وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وسيئاته هذا هو الحجاج بن يوسف كان يقرأ ربع القرآن كل ليلة وكان يقتل المسلمين بالعشرات يقتل المؤمنين ويقتل العلماء ونقل عنه ابن الأثير في تاريخه أنه قتل أزيد من مئة وعشرين